تلك الرسل فضل بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وأتينا عيسى بن مريم البيّن آتيه وأيده بروح القدس ولو شاء الله ما قتت الذين من بعدهم من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 الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلّت ولا شفاع والكافرون هم الظالمون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 فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنفْصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ